إن شاء الله جزاك الله خير حسن الله وإليك بارك الله فيك بسم الله وجامعات ومؤسسات رسمية ومجتمعية ينشر العلم والهدى والنور والشيخ قد شرفنا في هذا المسجد أكثر من مرة مرشدا وهاديا ومبليعا وعلما ومربيا فجزاه الله خير ما يجزي عباده الصالحين وإني اعتذر لكم نيابة عنه. فهذا التأخير ليس مقصودا، وإنما الشيخ ازدحمت عليه البرامج لكثرة الراغبين في الإفادة من علمه ودروسه، وهو حريص على أن يرضي كل هذه الرغبات بالقدر المستطاع، ولذلك تزاحمت البرنامج وتحتسبون إن شاء الله مكسبكم بنية الاعتكاف. في هذه الفترة التي قضيتموها في هذا المسجد المبارك الشيخ من مواليد 1970 درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين ثم توجه في الدراسات العليا في ذات الكلية إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وكانت رسالة الماجستير, الماجستير تدور حول ابن القيم في رسالته الكافية وكذلك الدكتوراه حول شيخ الإسلام ابن ثيمية فجمع في رسالتيه الماجستير والدكتوراه بين هذين الإمامين الجليلين التلميذ والشيخ الذين نفع الله بهما الأمة كثيرا وهو أستاذ في جامعة الملك سعود وخطيب في كبريات مساجد الرياض، وأما قارات الدنيا طائفا مذكرا مرشدا معلما بالدعوة إلى الله بالحكمة والمعزة الحسنة، وله مؤلفات تجاوزت العشرات وطبعت منها الملايين، وله اهتمام بقضايا تطوير المهارات لدى الشباب، وله تواصل مع أدوات التواصل الاجتماعي. التي بلغة الذين يترددون عليها عشرات الملايين فشكل بفضل الله تعالى حضورًا مقبولًا مؤثرًا فاعِلًا في الإعلام المرئي والمقروئي والمكتوب والمسموع ونظرًا لضيق الوقت ولأنه بعد هذه المحاضرة يتوجه للتهيؤ إلى السفر بعد هذه الرحلة العامرة بالعلم والإيمان لا أود أن أحول بينكم وبينه، فالحديث مبسوط له. نسأل الله تعالى أن يجزي له المسوبة والأجر، وأن يتقبل عمله في الصالحات، وأن يمنحه توفيقا على مراط الفلاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما شاء الله جزاك الله خير.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 أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز هنيئا لكم يوم اجتمعتم في بيت من بيوت الله تتلون كتاب الله وتتدارسونه بينكم وهنيئا لكم لما تأخرنا عنكم وكما قال شيخنا شيخ عصام جزاها الله خير أن الله جل وعلا لعلّه أن يحسبها لكم اعتكافاً النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على أصحابه يوماً في صلاة العشاء حتى مالت رؤوس بعضهم إلى بعض بدأ يغلبهم النوم فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم وقال ألا أبشركم أنه لا أحد في الدنيا أو قال على وجه الأرض ينتظر الصلاة إلا أنتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان المرء في حلقة من حلقات الذكر أو ينتظر مثلها فلا شك أنه على خير. وأشكر لكم انتظاركم وأشكر الشيخ عيسام زالل خير استضافته وأشكر الإخوة الكرام القائمين على مجمع النور نور الله قلوبهم ويسر أمرهم وجزاهم الله خيراً هذا المجمع المبارك الذي أتشرف زيارتي كلما قدمت إلى هذا البلد الطيب إلى بلدي السودان أيه الإخوة والأخوات يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قلت بلى يا رسول الله قال إني لأرجو أن أخبرك بها قبل أن أخرج من هذا الباب وأشار إلى باب في المسجد يقول أبو ذر ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال ثم قمنا فجعلت وأتباطأ في مشيتي ليختم حديثه الذي يتحدث به ثم يخبرني بالسورة قال فكدنا أن نبلغ الباب فقلت يا رسول الله ألم تخبرني أنك تعلمني سورة لم ينزل في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال, قال بلى ماذا تقرأ يا أبا ذر في صلاتك قلت يا رسول الله أقرأ بأم الكتاب قال هي أم الكتاب يعني الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هذه السورة العظيمة التي نقرأها في كل صلواتنا الفريضة والنافرة هذه السورة التي هي من أوائل ما يحفظه الصغار في الكتاب هذه الصورة التي عظمها الله جل وعلا وجعلها هي السبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي لم يقرأ أحد بآية منها إلا استجاب الله جل وعلا له كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بيني وبين نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله مجدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين لاحظ الآن أنت كلما قرأت فإن الله جل وعلا يأجرك ويجيبك إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى عندها أثنى علي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل إذا تصورت وأنت تصلي أنك كلما قلت آية وقرأتها من هذه الآيات أجابك الله جل وعلا بمثل هذا الجواب صار قلبك أكثر إقبالاً واكثر حمدا وأعظم تعبدا وأشد قربا لأنك تستشعر أنك تقرأ وأن الله جل وعلا يجيبك بدأها الله تعالى بالسورة العظيم بالآية العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بها آيات كتابه إلا سورة التوبة هذه الآية العظيمة التي عظمها الله تعالى وافتتح بها السور فقال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يعني أبدأ مصاحبا اسم الله أنا أصلي ويصاحبني اسم الله يحفظني ويوفقني كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام ولتصنع على عيني وقال واصطنعتك لنفسي ولذلك يستحب للمرء في كل شأنه أن يبدأ بسم الله فإذا أردت أن تأكل الطعام قلت بسم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المرء أن يدخل البيت فقال بسم بسم الله قال الشيطان لا مبيت لك لأنك صاحبت الله تعالى وحفظه لك في دخولك فكأنك تقول أنا أبدأ دخولي للبيت مصاحبا لإسم الله تعالى يحفظني ويوفقني ويجيرني ويعينني ويأخذ بشأني كله ويدلني إن ضللت ويهديني إذا تحيرت أبدأ بسم الله قال إذا قال عند دخول البيت بسم الله قال الشيطان لا مبيت لك كيف تبيتون في بيت يصحب الله تعالى أهله بالحفظ والصيانة كيف تبيتون في بيت استعانوا بربهم فحماهم وتوجهوا إليه فوقاهم وكفاهم بسم الله عند دخول البيت قال فإذا أرادني أكل الطعام وقال بسم الله يعني أكل الطعام مصاحبا لذكر الله ذكر الله يشملني ويحميني ويقيني حتى أنتهي من طعامي كما قال الله جل وعلا ويرسل عليكم حفظه حفظه ملائكة تحفظكم وقال جل وعلا له معقبات من بين يديه يعني أمامه ومن خلفه ماذا يفعلون يحفظونه ولذلك إذا قلت باسم الله نزل عليك الحفظ والرعاية فلا يستغني عبد عن الله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ولذلك إذا أراد أن يأكل الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه طعام فأقبل جا فأقبلت جارية كأنها تدفع جاية مسرعة للأكل فلما أقبلت ومدت يدها أمسك النبي عليه الصلاة والسلام يدها طفلة صغيرة جارية ابتأكل فأمسك يدها ثم أقبل أعرابي كأنه يدفع فمد يده فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده باليد الأخرى ثم قال إن الشيطان أراد أن يستحل طعامكم بهذين لأنهم ما قالوا بسم الله وبالتالي الشيطان إذا ما قلت بسم الله أكل معك طعامك فبعض الناس يشبع الشيطان دائما من الفطور والغداء والعشاء ليش لأنهم ما يقولون بسم الله وبالتالي يعزمون على الفطور والغداء والعشاء لكن الذي يقول بسم الله تجد شيطانه ضعيفا بعيدا موليا لا يستطيع أن يغالبه على طعام فيقول عليه الصلاة والسلام الشيطان أراد أن يستحل هذا الطعام بهذه أرسلها الجارية دفعها دفعا لتأخذ من الطعام قبل أن تقول بسم الله حتى يشاركنا الشيطان فيه فلما أمسكت بيد الجارية قبل أن تبدأ أقبل يدفع هذا الأعرابي على غير هدى حتى مد يده فأمسكت يده ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن يد الشيطان في يدي معهما ولذلك إذا قال الإنسان بسم الله قبل الطعام لم يطعم الشيطان من طعامه شيئا بل إذا أتى المرء أهله إذا أراد الرجل أن يأتي أمرأة فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن رزقه الله تعالى ولدا أو جارية إذا رزقه حملا لم يكن للشيطان عليه سبيط ولم يكن الشيطان أيضا يشركه في وطئه لأهله لأن قلت بسم الله ولذلك الحرص دائما على المصاحبه لسم الله ولذلك كل سور القرآن بقرة سورة البقرة قل بسم الله الرحمن الرحيم الأفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه تقرأ سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب تقرأ سورة فاطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعلها الله تعالى مقدمة لكل السور حتى تصاحبك بل حتى فيما يتكاتبه الناس لما أرسل سليمان عليه السلام رسالة إلى بلقيس في اليمن، وأعط الرسالة للهدهد ليذهب بها. ماذا كان في الرسالة؟ قالت إنه قالت يا أيها الملأ، إني ألقي عليه ألقي إليه كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه إش بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين؟ شوف حتى الأنبياء السابقون يعلمون أن بركة الكتب والهداية التي تتسبب فيها هذه الكتب إذا صحبك الله تعالى فيها وصار الله جل وعلا حاميا لها من أن يتعرض الشيطان لقارئها بتضليل أو بإفساد أو بسوء ظن بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالته إلى هرقل عظيم الروم أول كلمة في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن وليت فإن عليك إثم الأريسيين إلى آخر الرسالة فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يقول بسم الله بل إذا أردت أن تلبس ثوبك فقل بسم الله الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة إذا أردت أن تخرج من بيتك قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندها يصحبك حفظ الله وعنايته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تولى عنه الشيطان يهرب الشيطان فيلقاه شيطان آخر يقول ليش هربان لماذا أنت هربان وظيفتنا إضرال العباد ليه؟ لماذا لا تمشي معه ليفعل معصية فيقول له ذلك الشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هدي وجه إلى الخير وكفي كفي الضرر ووقي حمي من الشيطان كل هذا من بركات قول بسم الله ولذلك جعلها الله تعالى آية من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ثم ابتدى الله جل وعلا بالكلمة التي يحبها بالكلمة التي افتتح الله تعالى بها عدداً من سور كتابه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في أول سورة وينَ الحفظة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدل سورة الأنعام الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء رسلا رسلاًأولي أجنحة مقدمت سورة فاطر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا مقدمة سورة الكه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مقدمة هذه السورة العظيمة السبع المثال افتتح الله تعالى بها هذه السور لأن الله جل وعلا يحب أن يحمده العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان ليس ميزان بقال ولا ميزان تاجر ولا ميزانك ولا ميزان فلان أو فلان تملأ ميزان ربنا جل وعلا ومن يعرف حجمه ومقياسه وعظمته بقولك الحمد لله تملأ الميزان ولذلك لأن الله يحب الحمد حمد نفسه وأمر عباده أن يحمدوه فقال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون ومدح الله تعالى أنبياءه الذين يحمدونه فقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وأول كلمة يقولها أهل الجنة ما هي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر عاملين ولذلك ربنا يحب الحمد فصار بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعبد كلما كان حامدا لله على سرائه وضرائه أحبه الله جل وعلا وقربه والحمد لله تملأ الميزان احمد الله تعالى على كل حالك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها تريد رضا الله إن شربت كأس ماء قل الحمد لله إن أكلت كسرة خبز قل الحمد لله لأن الله لو شاء لحال بينك وبينها فإنه أعطاك وحرم غيرك وقربها إليك وأبعدها عن غيرك ومكنك منها ومنع غيرك عنها وجعلك تأكلها كما يأكل الناس لكن غيرك مريض ما يستطيع أن يأكل هل تعلم أن هناك أقوام في المستشفى منذ ثلاثين سنة وأربعين سنة لم يدخل إلى فمه إلا أنبوق يضعون من خلاله الحليب والسوائل إلى معدته لم يحرك أثنانه بأكل كسرة خبز أو حبة تمر فإذا أكلت قل الحمد لله يقول عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه فقط لأنه قال الحمد لله يا رب هذا الرزق ليس بقوتي ولا ببأسي ولا بذكاء فغيري أقوى وأذكى وأكثر بأسا لكن بتوفيقك يا رب العالمين إذا استيقظ الواحد من نومه قال الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور لماذا؟ لأن هناك أقوام استيقاظه من نومه فقط بفتح عينيه مشلول لا يستطيع أن يحرك يده ولا رجله دخلت مرة على أحد المرضى في مستشفى خاص بالمعاقين حتى تعرف نعمة الله عليك إذا استيقظت من نومك فجئت إليه قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال وإذا هو مشلول شر رباعي لا يتحرك إلا رأسه فقط وأول ما دخلت عليه وإذا الهاتف يرن الذي في الغرفة فقال لي لو سمحت لو سمحت ارفع السماعة بسرعة خشي أن ينقطع الاتصاله فرحان أن الهاتف رن خذت السماعة قال ضعها عند أذني فوضعتها عند أذنه وقربت المخدة تمسكها انتهت المكالمة في دقيقة أو أقل من دقيقة يبدو أنها أمه أو أخته أو كذا وهم يعني ماذا سيجدون عندهم الأخبار جديدة مسكين على مثل هذا الحال فانتهى من المكالمة وأعدت السماع. قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أنا عمري الآن ثمان وثلاثون سنة. عندي خمسة أولاد. وأنا منذ أظن قال ثمان سنين على هذا السرير. تزوج مبكرا. ورزق بخمسة أولاد ثم أصيب بهذا الحادث وأصبح مشلولا قلت له ماذا تتمنى قال هل تصدق لو تأخذ فأسا وتقطع رجلي والله لا أشعر بك هل تعلم أني لا أعلم بخروج الغائط إلا إذا شممت الرائحة لا أتحكم في شيء أنا أنام وأستيقظ مرارا دون أن أشعر استيقاظي من النوم هو فتح عيني فقط لو أقبل ذباب يعبث بوجه ما استطعت ونبعده عنه قلت ماذا تتمنى؟ قال هل تصدق؟ لا أتمنى أن أرجع إلى أولادي أو أرجع إلى امرأتي أو أن أقود السيارة كما كنت أفعل أو أن أقوم وأقعد أتمنى أن يرزقني الله سجدة واحدة قبل أن أمت فأحمد الله على نعمة غيرك محروم منها. كرر الحمد لله. يقول الله جل وعلا وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لAZEد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد. أعظم الشكر أن تقول الحمد لله. سئل ابن عباس قيل كيف نشكر الله على نعمه قال أن تقر في نفسك أنها من فتحمده عليها. ولذلك إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. فيقول الحمد لله يا ربي هذا منك ألت ليس من غيرك ولذلك دائما عود لسانك على الحمد لله دخلت البيت وجدت أولادك بخير ونعمه وعافية قل الحمد لله لأن غيرك أولاده ربما مجموعة من المعاقين أو المرضى إذا ركبت سيارتك قل الحمد لله غيرك ما عنده سيارة إذا استيقظت من نومك قل الحمد لله كرر دائما هذا الحمد على لسانك لأجل أن يزيدك الله تعالى من نعمه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين نعم الله هو رب عالم النبات وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهو رب عالم الحيوانات وهو رب عالم البشر وهو رب عالم الجن وهو رب عالم الملائكة وهو رب عوالم لا نعرفها نحن قطعة صغيرة لا تكاد تذكر من العالم نحن لا نكاد نذكر نحن في مجرة ضرب التبانة وهذه المجرة من أصغر المجرات في العالم مع أن المسافة بيننا وبين الشمس بملايين السنوات الضوئية وبينك وبين المشتري والزهرة وغير ذلك ومع ذلك الله جل وعلا رب لكل هذه العوالم سبحانه كلها عوالم تقر لله تعالى بالعبودية والطاع التسبيح والتحميد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة بالناس رقى صلى الله عليه وسلم على حجر وجعل يخطب بالناس فجاءت إليه امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا أنا بدال ما تقف يا رسول الله على حجر وتجلس على حجر وتتك على جذع نخله بجانبك وكان المسجد أعميدته عبارة عن جذوع النخل يأتون إلى نخله يقصونها من أصلها من الأسفل ومن أعلاها ثم تتحول إلى قطعة خشب فيأتون ويحفرون في الأرض وينصبون هذا العمود ثم يبنون المسجد عليه فهنا جاءت المرأة يا رسول الله بدل ما تقف على حجر وتجلس على حجر إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا قال مريه قال صلى الله عليه وسلم مريه فذهبت المرأة وأمرت غلامها فلما أقبل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد في الجمعة التي بعدها وإذا منبر هذا المنبر فيه ثلاث درجات مرتفع فجاء صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وبدأ بلال يؤذن والصحابة يستمعون للأذان في كل هدوء وبلال كان ندي الصوت من سمعه لم يستطع أن ينصرف عن سماع هذا الصوت الندي إلا أنهم سمعوا بكاءً كبكاء الصبي جعلوا يلتفتون في المسجد من هذا اللي يبكي من هذا ثم زاد البكاء وتحول إلى خوار كخوار الثور اشتد يقول أنس وصاحت النخلة جذع الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ عليه عندما يخطب الذي كان أثناء الخطبة ربما تعب فاتكأ على الجدع إما بيده وإما بظهره المبارك يقول وصاحت النخلة حتى كادت أن تنشق وإن من شيء إلا يسبح بحمده عالم النباتات عالم الحيوان كل شيء يسبح ولذلك قال رب العالمين ليس ربكم أنتم فقط فنزل صلى الله عليه وسلم من بره وأقبل إلى ذلك الجذع وضمه فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت جعل يسكت شيئا فشيئا حتى سكت فقال عليه الصلاة والسلام بكى لما فقد من الذكر والذي نفسه بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة لو ما ظلمته إلى صدري وسكنته لظل يبكي إلى يوم القيامة نباتات وهي عالم يسبح بحمد الله قال الله جل وعلا عن عالم الملائكة فإن استكبروا إذا الناس استكبروا عن عبادتي فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال جل وعلا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وهو جل وعلا رب العالمين فأنت لما تحمد الله تحمد إلها عظيما جليلا عبيده سواك كثير والمصلون سواك كثير والحامدون سواك كثير فتنافس معهم لألا ليسبقوك إلى حمده كن أنت أكثر حمدا منهم قال الحمد لله رب العالمين ما قال الرحمن الرحيم الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة كأنه عنده رحمة رحمة رحمة رحمة حتى صار على وزن فعلان يعني رحمن من كثرة رحمته لعباده ورحمة الله جل وعلا واسعة وإذا شملتك رحمة الله فأبشر بالخير إذا وصلت إليك رحمة الله أبشر بالخير ذكر الله جل وعلا أيوب عليه السلام فقال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ولبث أيوب مريضا سنوات الناس أدبروا عنه وأبعدوا عنده مرض معدي الجدري وجعل الناس يبعدون عنه يقول ابن عباس كان يظهر بجسده كمثل سدي المرأة يعني حبوب كبار كمثل سدي المرأة فإذا حركها خرج منها القيح والصديد ابتعد الناس عنه قالوا ايش المرض هذا الغريب فجعلوه وحده ليس معه إلا امرأته فلما طال به العهد استعان بالله وايوبا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الواحمين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ايش رحمة من عندنا لأننا نظرنا إليه فرحمناه فإذا رحمك الله أعطاك أكثر مما طلبت أيوب ماذا طلب؟ طلب شيئا واحدا أن يشفى من مرضه بس لكن لما شملته الرحمة آتاه شفاه الله من مرضه وأرجع له أهله الذين تركوه وضاعف العدد إذا عندك عشرة أولاد أعطيك عشرين إذا عندك مئة من الأبل خليناها مئتين عندك مئة من البقر نجعلها مئتين أهله ومثلهم معهم ليش ربي؟ لأن الله رحمه رحمة من عندنا ولما ذكر الله جل وعلا زكريا قال سبحانه وتعالى وذكريا إذ نادا رب رب لا تدرني فردو أن تخير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه لماذا لأنه شملته الرحمة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 برحمته ارحمني يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء يا ربي أنا شيء تلتسعني رحمتك يا ربي ارحمني برحمتك يا ربي ارحم ضعفي ارحم مسكنتي ارحم فقري دائما تعلق برحمه الله تعالى قال بعض المفسرين الرحمن الفرق بين الرحمن والرحيم هو أن الرحمن رحمته عامة لكل شيء والرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين ذلك قال جل وعلا وكان بالمؤمنين إيش رحيما ثم قال جل وعلا مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين مالك يوم الدين فلا يعلم متى يوم الدين إلا هو ولا يعلم ماذا يحصل في يوم الدين إلا هو ولا يدبر الأحداث في يوم الدين إلاه ولا يغفر لعباده أو يعذبهم ويعرف أعمالهم ويزنها عليهم ويفرقهم ويجمعهم كما يشاء الله ما في أحد يستطيع أن يتحكم في ذلك اليوم العظيم الذي هو أعظم يوم في الدنيا ولذلك كثرت أسماؤه الحاقة ما الحاقة ما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إذا وقعت الواقعة أجاءت الطامة وغير ذلك من هل ينظرون إلا صيحة واحدة إذا جاء يوم الدين فلا يقدر مجيئه إلا رب العالمين ولذلك يوم الدين هو أن ينفخ في الصور النفخة الثانية أنتم تعلمون أنه في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة يرسل الله تعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الفساق والكفار وعليهم تق... عليهم على شرار الناس تقوم الساعة فينفخ في الصور النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله النفخة الأولى نفخة الصعق ثم يكون بين النفختين أربعون إما أربعون يوماً أربعون سنةً أربعون شهراً أربعون ساعةً لا ندري النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون كما في حديث أبي هريغا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بين النفختين يرسل الله تعالى مطراً يدخل إلى جوف الأرض فتنبت منه أجساد العباد وكل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب إلا آخر فقرة في الظهر كله ينتهي إلا هالكسرة الصغيرة تبقى وربما مضى على هذه الكسرة مليون سنة ومليون سنة ما ندري لكن كل العباد الذين بقيت لهم هذا فإن الله جل وعلا ينزل المطر وتبدأ الأجساد تنبت في الأرض فإذا تتامت الأجساد في الأرض قوم نوح وقوم صالح وأبونا آدم وأمنا حواء وهابيل وقابيل وشعيب ولوط وقارون وفرعون والنمرود وأبو جهل وأبو لهب فضلاً عن الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين والعباد كل هؤلاء إذا تتامت أجسادهم في الأرض وصارت جثث كاملة في الأرض، وكما بدأنا أول خلق النعيده رجع كيوم ولد كيوم ولد، لكنه ليس صغيرا لكن ما كان من كان قد اختتن ترجع إليه الجلدة القلفه، ومن كان قطع منه يد رجل ودفنت لوحدها قبل أن يموت تعود إليه فتكتمل الأجساد، ثم نفخ فيه أخرى. فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ينزل الله تعالى جل وعلا من السماء إلى أرض بيضاء نقية كقرصة النقي القرص هو الخبز الخبزة التي ليس فيها المستوية ليس فيها شيء بارس إنما تكون مستوية يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد لو واحد يريد يقول أنا أرى جبلا ما في جبل ما في أي معالم شجرة بيت بئر ليس فيها معلم لأحد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كم ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فينزل الله للقضاء بين عباده هذا يوم الدين الذي يفزع فيه الخلاق وينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ولا أحد ينقر قد زال كل ملك إلا ملكه وزال كل سلطان إلا سلطانه وزالت كل عظمه إلا عظمته وكل قوة إلا قوته وصار كل عالم وعابد وبل ونبي مرسل وملك مقرب مقرب كلهم منكسرون أدلاء بين يدي ربهم جل وعلا هذا هو يوم الدين إذ يفزع الناس ويخافون بل من شدة فزعهم يتبرأ كل حبيب من حبيبه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ما هو من الملك؟ الله من المتحكم في ذلك اليوم الله من الواحد الأحد في ذلك اليوم الله من الغني الله من العظيم الله هو الذي يحكم ما يشاء قد زال ملك كل الملوك وقسم الظهور القياسرة والأكاسرة والسلاطين ولم يبق إلا هو سبحانه لذلك مجد نفسه وبين عظمته ووصف لنا ذاته فأخبرنا, أن رب فأخبرنا أنه عظيم فأخبرنا أنه مالك يوم الدين وكأنه يقول ما دام أن يوم الدين هو ملكي إذن إن كنتم خائفين من يوم الدين فاطلبوا الأمان مني إذن كنتم فزعين من ذاك الموقف فاطلبوا مني أن أخففه عليكم إن كنتم خائفين منه فاستعدوا له من الآن لأني أنا الذي أحكمه وأفعل به ما أشاء مالك يوم الدين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلة يقول عليه الصلاة والسلام عن ذلك اليوم أنه يكون على المؤمن ما بين الظهر والعصر فقط لكنه على الكافرين غير يسير مالك يوم الدين ثم لما مجد نفسه وهو أهل الثناء والمجد جل في علاه ذكر بعد ذلك آية كأن الله تعالى يقول ربكم العظيم الذي ينبغي أن تحمدوه وأن تتلمس تلتمس منه رحمته وأن تعظموه لأنه الذي يملك يوم الدين ما حقه عليكم إياك نعبد وإياك نستعين ما قال نعبد إياك وإنما قدم الحصر على الفعل قال ما نعبد إلا أنت فلا يذبح إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يتوسل إلا بالله ولا يتقرب إلا إلى الله ولا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته جل في علاه فقال إياك نعبد والعبادة معنى واسع ليس فقط العبادة أنك تقول والله أنا أعبد الله أنا أصلي وأصوم تبسمك في وجه أخيك عبادة غضك لبصرك عبادة أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة إحسانك إلى أخيك عبادة كفك لأذاك عن الناس عبادة نصيحتك لفلان عبادة حب الخير للناس عبادة العبادات يا إخواني ليست فقط صلاة وصوم العبادات أخلاق ومعاملات في تجارتك في تعاملك مع زوجتك يقول عليه الصلاة والسلام درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تتصدق به على مسكين ودرهم تنفقه على عيالك خيرها وأحبها إلى الله الدرهم الذي تنفقه على عيالك إذا العبادة ليس فقط أني أدعو إني, أني أتصدق على مسكين أو أتصدق في جهات إنما أيضا إنفاقي على أولادي هذا عبادة إذا أحسنت النية يؤجر المؤمن على كل شيء حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال واللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة انظر كيف عظم الله تعالى العبادات العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة الخوف من الله عبادة خشيته عبادة البكاء من خشيته عبادة رحمتي بأولاد الصغار عبادة تلاوتي للقرآن عبادة إصلاحي بين الناس المتخاصمين هذه عبادة يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس أو تحلق الشعر ولكن تحلق الدين إصلاح بين الناس عبادة طلب العلم عبادة الاجتماع في مجالس الذكر عبادة بر الوالدين عبادة فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب بأنواع العبادات لا تقف عند عبادة واحدة إياك نعبد ومدام أنك عظيم يا ربي إذن لن نطلب العون من غيرك وإياك نستعين أنا يا ربي في تربية لأولادك أطلب إعانتك مساعدتك يا ربي أنا في بر لوالدي أطلب مساعدتك وإعانتك يا ربي أنا في صلاتي أعني يا ربي أنا أطلع أشتغل الصبح أفتح محل أشتغل خباز أشتغل سائق أشتغل حمال في السوق يا رب ساعدني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده دائما استعن بالله في كل شأنك فقل النبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز وإذا أردت أن يعينك الله في كل شأنك فأعن إخوانك المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي كلما أصبحت معينا لغيرك أعانك الله أعنت غيرك في أي أمر من الأمور ثم قلت يا رب أعني يا رب ساعدني يا رب كن معي عندها تنزل عليك الإعانة ولا إعانة الله تعالى إذا, إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا أعانك الله لم تحتاج إلى إعانة الناس كيف تربي أولادك من غير ما يعينك الله كيف تعودهم على الصلاة من غير ما يعينك الله كيف تعمل وتجتهد وتقوم وتقعد وتذهب وتجيء إلا أن يعينك رب العالمين ولذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين وجعلها الله تعانى في الصلوات يا إخواني الإنسان الذي يحافظ على صلاته يصلي الصلوات الخمس وإن يسر الله له صلاة الفرائض أيضا لكن إن صلى الخمس فهو يكرر إياك نعبد وإياك نستعين سبع عشرة مرة في اليوم فهو إذا صلى الفجر قال في الركعة الأولى إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا ربي ساعدني أنا لسه في بداية يومي يا ربي ساعدني وإذا قام للركعة الثانية قال وإياك نستعين ثم إذا جلس أربع خمس ساعات أذن الظهر وقف مرة ثانية بين يدي ربك وقرأها وإياك نستعين والركعة الثانية وإياك نستعين والركعة الثالثة وإياك نستعين والرابعة وإياك نستعين ثم يعيدها في العصر والمغرب والعشاء أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلجأ إذا كنت دائما تطرق باب الله وتطلب إعانته فالله جل وعلا كريم جواد محسن عظيم لا يرد دعاء عباده إذا دعوه لكن احرص أن تقيم صلاتك وأن تستعين بربك إياك نعبد وإياك نستعين لا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما أحد يحولك من حال إلى حال من فقر إلى غنى من عقم إلى أولاد من, من من من شيء إلى شيء ولا أحد يعطيك قوة إلا ربك إذا استعنت به ولذلك أخرجت وهي كنز من كنوز الجنة ثم قال الله اهدنا الصراط المستقيم يا ربي أنا سأتزوج اهدنا الصراط المستقيم الطريق الصحيح في زواج يا ربي أنا سأنصح اهدنا الصراط المستقيم يا ربي أنا باشتغل تجارة يا ربي وفقني للطريقة الصحيحة للتجارة اهدنا الصراط المستقيم يا ربي أنا أريد أني أبر والدي وفقني اهدن الصراط المستقيم يا ربي أنا بيني وبين فلان مشكلة أريد أني أعرف كيف أتصرف اهدني الصراط يا ربي وجهني للطريق الصحيح الذي أكفل فيه حقي يا ربي أنا أريد أني أذهب أجي أتخذ خرارا ما دام أنك تقرأ في صلاتك في كل صلاة تدعو الله أن يوفقك إلى الصراط المستقيم فتهدأ كما جاء في الحديث الصحيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم استهدوني أهدكم ربما الواحد إذا ما استعان بالله وراح يتزوج ما يوفق لكن أطلب الهداية يهدك واحد راح وجمع فلوسه وضعها في تجارة معينة ولم يستعن بالله ولم يطلب الهداية منه ربما ذهب عليك مالك ولذلك قال الله في الحديث القدسي في صحيح مسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أطلبوا الهداية من أهدكم وأعظم الصراط المستقيم هو الإسلام صراط الذين أنعم الله عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من هؤلاء هم الذين بين الله تعالى في الآية التي بعدها حقيقتهم وقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم منهم صراط الذين انعمت عليهم منهم من النبيين والصديقين كما في سوره اخرى والشهداء والصالحين الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصروا اليك رفيقا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى اما اليهود فلأنهم عرفوا الحق وتعمدوا أن يخالفوا أمرهم موسى بالصدقة يا جماعة تصدقوا وتقربوا إلى الله بالصدقة فقالوا طيب الله ليش ما يعطينا ليش ما يعطي الفقراء يد الله مغلولة أعوذ بالله واليد المغلولة هي اليد التي تغل إلى العنق تمسك عن الإنفاق كما أن واحد مثلا معه مال فتقول أعطني إياه فهو فهو يجذب يده إليه حتى تكاد تلتصق بعنقه فقالوا مثل ذلك عن ربهم ولما قال لهم موسى إذا تريدون الله يغفر لكم ادخلوا الأرض وقولوا حطة يعني يا ربي حطة عنا خطايانا جعلوا يسخرون يقولون حنطه وشعيره حنطه وشعيره فهم يعرفون الحق لكن تعمدوا أن يخالفوا هذا الحق فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عم كريم فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون وقال الرفاية الأخرى وغضب الله عليهم والعلم هؤلاء المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى لأنه لما أنزل الله القرآن كان هناك قساوسة يتعبدون في الكنائس لكن يتعبدون خطأ مثل الشخص اللي تقول له ترى تريد تصلي الضحاء قال اي والله يا اخي صلاة الضحاء لها فضل فتقول كم ركعة ستصلي قال والله بصلي ثمان ركعات باذن الله تقول طيب يلا جزاك الله خير وتفرش له السجادة وتقول قبله من هنا قال ما اريد صلي القبله ويقلب السجادة ويصلي للجهة الاخرى تقول يا اخي صلي للقبلة قال يا أخي أنا بصلي لغير القبلة ويغير ويصلي لغير القبلة هذا عاملة ناصبة يعمل وينصب وليس له أجر لأنه ضال عن الهدى كذلك كان أولئك القساوسة الواحد منهم يتعبت على غير هدى فسماهم الله تعالى بالضالين وأمرنا الله تعالى أن نستعيد من طريقهم أنت بل تتبع طريقهم. وإقبال النصارى بالمناسبة اليوم على الهداية والإسلام إقبال كبير جداً مع الحرب على الإسلام والتضييق عليه بدأ بعض الناس ينتبه إن فيه دين اسمه إسلام وبدأ يبحث عنه وأوروبا اليوم قساوستها يشتكون من كثرة إقبال الشعوب على الإسلام فعلاً ألمانيا مثلاً قبل خمسين سنة كان عندهم عشرون ألف كنيسة سبعة ألاف خمسمائة كنيسة والذي يقوم بالعمل الكنسي كل أحد يفتح ويصلون فيه فقط أربعة ألاف كنيسة عجيب والباقي الباقي متاحف فقط آثار تاريخية لا يريدون هدمها طيب وبقية العشرين ألف بقية العشرين ألف أصبحت ما بين مدارس مستودعات روضات أطفال إلى غير ذلك هل سمعت هل سمعتم يوما في أوروبا أن في كنيسة للبيع سمعتم ولا لا سمعنا مرارا هل سمعتم يوما عن مسجد في أوروبا دخلته وقالوا والله كان كنيسة وشريناه وحولناه مسجد شيخنا سمعنا هذا كثير لكن هل سمعت يوما عن المسجد قيل والله المسجد معروض للبيع لا أو قالوا لك والله المسجد أكبر من اللازم بنصغر المسجد شوي ونؤجر باقي مدرسة لا دليل أن الإسلام يزداد ويعظم وينتشر بينما غيره يقل ولذلك أمر الله المؤمن أن يتبع الصراط المستقيم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسن المرء أن يقول بعدها في صلاته آمين يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فيسن له بعد ما يقول إمام والضالين أن يقول آمين يجهر بها المأموم وفي بعض مذاهب الفقهاء أنه يسر بها لكن المقصود أن يقول آمين بعد نهايته من الفاتحة فهذه أيها الإخوة الكرام وقفات مع السبع المثاني مع هذه السورة العظيمة نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم بهدايته وإشملنا وإياكم برحمته اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب فضمنا ولا دنيا تجمعنا اللهم يا رب العالمين اجمعنا يا ربي في جنتك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من عز فارتفع ودل كل شيء له وخضع اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر اللهم إنا نسألك عيش السعداء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 يا باسط اليدين بالرحمة اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه ولا فقيرا إلا أغنيته ولا من له إليك حاجة يسألك إياها دائما إلا عطيته حاجته يا رب العالمين وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتغيث المضطر بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر من الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الساتر اللهم كل أهلنا في كل مكان اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام اللهم احقن دماءهم واجمع على الحق والخير كلمتهم اللهم صب على بلدهم الخير صبا صبا اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم اللهم واجمع شملهم اللهم اجمع شملهم ومكن للحق والخير بينهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال أهلنا في اليمن اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم مكن للحق وأهله بينهم يا رب العالمين اللهم احفظ السودان وأهلهم من كل سوء اللهم احفظ السودان وأهلهم من كل سوء اللهم منهم قد كفلوا إخوانهم وأوهم في ديارهم ومكنوا لهم في أرضهم اللهم فكافئهم بالإحسان إحسانا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا اللهم جاز السودان وأهله بالإحسان إحسانا اللهم اجعل عيشهم قارا ورزقهم دارا وولدهم بارا اللهم أنزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من خيرات الأرض يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكرر شكري لكم جزاكم الله خير ولشيخنا الشيخ عصام وللإخوة الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء والإخوة الكرام الذين بنوا هذا المسجد ويقومون عليه صلى الله على نبينا